ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا لما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلَّذِى كَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ